الوحدة الثالثة قيمي الدرس الأول الصداقة واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الصديق الصداقة الإحساس برنامج الصداقة المودة الصديق الأصيل